بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> غيل لكل همزة لمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة